فاصبر صبرا جميلا إِنَّهُمْ يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يَسْأَلُ حميم حميما يبصرونهم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 هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائنون على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات